الذيذينَ يَحَرونَ مِن كُم مِن النِسَائِهِم ماهُ أَُّهَاتِهِم ماَاهَُّ أَُّهَاتِهِم إِن أَُّهاتُهُم إِللال إِ وَلَدَنَهُم و َ إ ِ ن ه ُ م ل َ ي َ ق و ل ُ و ن َ م ُ ن ك َ ر ً ا مِنَ ا ل ق َ و ل ِ وَزُورًا و َ إ ِ ن اللَّهَ ل ع َ ف ُ و ٌ غ َ ف ُ و ر و َ ا ل َّ ذ ي ن َ يُظْهِرُونَ مِن ن ِّ س َ ا ئ ِ ه ِ م ثُمَّ ي َ ع ُ و د و ن َ لِمَا قَالُوا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 ف َ م َ ن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ م ِ ن قَبْلِ أ َ ن يَتَمَاسَا ف َ م َ ن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ س ِّ ي ن مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ و َ ل ِ ل ك ا ف ِ ر ي ن َ عَذَابٌ أ َ ل ي م ٌ إ ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ ي ُ ح د ُّ و ن َ ا ل ل َّ ه وَرَسُولَهُ ك ُ ب ت ُ و ا كَمَا ك ُ ب ت َ ا ل َّ ذ ي ن َ مِنْ ق َ ب ْ ل ِ ه ِ م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 إ ل ا هُوَ ر ا ب ِ ع ُ ه ُ م وَلَا خ َ م س َ ة ٌ إ ل َّ ا ه ُ و س َ ا د س ُ ه ُ م وَلَا أَدْنَى م ِ ن ذَلِكَ وَلَا أ َ ك إ أ ث َ ر ُ إِلَّا ه ُ و م َ ع َ ه ُ م أ َ ي ن َ م َ ا ك ا ن ُ و ا ث م َّ ي ُ ن َ ب ِّ ئ ُ ه ُ م بِمَا ع م ِ ل ُ و ا يَوْمَ ا ل ق ِ ي َ ا م َ ة إ ِ ن ا ل ل َّ ه بِكُلِّ ش َ ي ء ٍ ع َ ل ي م أ ل َ م ْ تَرَ إِلَى ا ل ذ ِ ي ن َ نُهُوا ع َ ن ا ل ن َّ ج و َ ى ثُمَّ ي َ ع و د و ن َ لِمَاهْوَ عَنْهُ و َ ي ت َ ن ا ج َ و ْ ن َ بِالْإِثْمِ و َ ا ل ْ ع ُ د و ا ن ِ و َ ي ت َ ن ا ج َ و ْ ن َ بِالْإِثْمِ و َ ا ل ْ ع ُ د و ا ن ِ و َ م َ ع ْ ص ي َ ة ِ ا ل ر َّ س ُ و ل و َ إ ذ ا ج ا ء َ ح ْ ي ك َ ب م ا ل َ م ي ُ ح ْ ي ك َ بِهِ ا ل ل ه و َ ق و ل ُ و ن َ فِي أ َ ف ُ س ِ ه ِ م ْ و َ ي ق و ل ُ و ن َ فِي أ َ ف ُ س ِ ه ِ م ل َ ل َ ا ي ُ ع ِّ ب ُ ن َ ا اللَّهُ ب ِ م ا ن َ ق ُ ح َ س ْ ه ُ م جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا إ ذ َ ا ت ن ا ج َ ي ْ ت ُ م فَلَا ت َ ت َ ن ا ج َ و ْ ا بِالْإِثْمِ و َ ا ل ْ ع ُ د و ا ن ِ و َ م َ ع ص ي َ ة ِ الرَّسُولِ و َ ت َ ن ا ج َ و ْ ا بِالْبِرِّ و َ ا ل ت َّ ق و ى وَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه ا ل ذ ي إ ل َ ي ْ ه ِ ت ُ ح ش َ ر و ن إن مَن ن َ ج و َ ى مِنَ ا ل ش َّ ي ط ا ن ل ي ح ز ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا و َ ل َ ي س َ ب ِ ض ا ر ِّ ر ِ م شَيْئًا إِلَّا ب إ ذ ْ ن ِ اللَّهِ و ع ل َ ى ا ل ل َّ ه ف َ ل ْ ي ت َ و َ ك َّ ل ِ ا ل م ُ ؤ م ِ ن ُ و ن يَا أ َ ي ُ ه َ ا ا ل ذ ِ ي ن َ آ م ن و ا إ ذ َ ا قِيلَ ل َ ك ُ م ت َ ف َ س َّ ح و ا فِي ا ل م َ ج ل ِ س ِ ف َ ا ف س َ ح و ا يَفْسَحِ اللَّهُ ل َ ك م وَإِذَا قِيلَ ا ن ش ُ ز ُ و ا ف َ ا ن ش ز و ا يَرْفَعِ ا ل ل َ ه ُ ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا م ِ ن ْ ك ُ م و ا ل ْ ذ ي ن َ أ و ت ُ و ا ا ل ع ِ ل م َ د َ ر َ ج ا ت و ا ل ل َّ ه ُ بِمَا تَعْمَل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم ص د ق ه ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن س َ ب ي ل ِ اللَّهِ ف َ ل َ ه ُ م عَذَابٌ ُّ ه ِ ل َ ن تُغْنِيَ ع َ ن ْ ه ُ م أ َ م و َ ا ل ُ ه ُ م وَلَا أ َ و ل ا د ُ ه ُ م م ِ ن َ اللَّهِ شَيْئًا أ ُ و ل َ اِكَ ا َ ص ْ <ص <ص <ص <ص ح َ ا ب النَّارِ هُمْ فِيها خ َ ا ل ِ د ُ يَوْمَ ي َ ب ْ ع َ ث ُ ه ُ م ا ل ل َّ ج َ ع ً ا ف َ ي َ ح ْ ل ِ ف و ن َ لَهُ كَمَا ي َ ح ْ ل ِ ف و ن َ لَكُمْ و َ ي َ ح ْ س ب و ن َ أ َ ه ُ ع ل ى ش َ ي ْ ء َ ل إ ِ ه ُ ه ُ م ك َ ذ ِ ب ُ استاستَحْوَذَا عَلَيْهِ الش الش الش مُ الشَّيطانُ فَأَسَهُمْ ذِكرَ اللهَّ أُلائِكَ حِزبُ الشَّيطانِ أَلَ إِ حِزْبَ الشَّيطانهُمخَاسِرُون إِ الذيينَ يُح و ن الله و َ ر س و ل ه أ ُ و ل ئ ك ف ي ا ل أ ذ ل ّ ي ن ك َ ت ب َ الله ل ِ أ َ غ ْ ل ب َ ن أ َ ن ا و َ ر َ س ل ي إ ِ ن الله ق و ِ ي ع َ ز ي ز لا ت ج د قَوْمًا ي ؤ م ِ ن و ن َ ب ا ل ل ه ِ و َ ا ل ي و م ا ل آ خ ر ِ ي و َ ا د دون مَنْ ح َ د ا ل ل ه وَرَسُولَهُ و َ ل َ و ك َ ا ن و ا آبَاءَهُمْ أَوْ أ َ ب ن َ ا ء َ ه ُ م ْ و ْ إ خ و َ ا ن َ ه م ْ أ َ و ع ش ي ر َ ت َ ه ُ م أُلائِكَ كَتَبَ فيِي قُلُ بِهِمإمَانَ وَأََدَهُم بِروحِّن وَيودَخِلُهُم جََّاتٍ تَجرْمن تَحتِْهَا الأ الْ الأنْهَا الرخَالدينينَ ف ي ه ا ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه م وَرَض ع ن ْ أُل إِكَ حِزْبُ اللَّهِ أ َ ل ا إ ح ز ْ ب ا ل ل َّ ه ُ ا ل م ُ ف ِ ح ُ